فتبسم ضاحك من قولها ما قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كثر غير بعيد فقال أحط بما لم تحيط به وجدت من سبئ يقين